كذلك نجزيه جهذا كذلك نجزي الضالين أ ولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شيء حق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 كل نفس زائقة الموت ونبألوكم بالشد والخير فتنة وإلينا ترجعون